وعزب كشف البلاء والعموم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بعدد خلقك بعزة عرشك برضاء نفسك بنور وجهك بمبلغ علمك بغاية قدرك ببسط قدرتك بعق شكرك بمنتهى رحمتك بإدراك مشيئتك بكلية ذاتك بكل صفاتك بتمام وصفك بنهاية أسمائك بمكنون سرك بجميل سترك بجزيل برك بكمال منك بفير جودك بشديد غضبك بسابق رحمتك بعداد كلماتك بغاية بلوغك بتفريد فردانيتك بتوحيد وحدانيتك ببقائك ببقاء بقائك بسرمدية أوقاتك بعزتك بربوبيتك بعظمتك بريائك بجاهي بجلالك بكمالك بأفعالك بأنعابك بسرمدك بسيادتك بملكوديتك بجباليتك بمنانيتك بعطفك بلطفك ببرك بإحسانك بحقك وبحق حقك أن تجعل لنا فرجا ومخرجا وشفاءا من الهموم والغموم والوباء والبلاء والعناء وجمال آهاتي والآهات في الدنيا والآخرة بحق يا اي صاد وبحق طه وياسين وبحق حاميم عين وبحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين